من الجنة والناس سورة المسد سورة بقول يتغلي وفادي وحيكو مقعب أنت من مسد سورة أبي له بن الله سورة المسد واماكي أنت سوبنا أمك المكرمة كنو رأى سورة دي سودك اللي في سداتك سورة بها أي كم سورة المسد هي هذا. خمس آيات سنها يدون سورة المسد سيديودان تاعي سلي يدلو هل qulsi bay ku saafsan qulsi inkari ko la aday oo ma shakaysu nimay la jira ka ga qulsi na diga u ala badnaa oo daye ayirkiya oo inkari ku dhacday ko abii lahab lagii jiray iyee islaan u qabad kumujeemil ba la oran jiray al awra la bada iyow mi la layda de aya rasulka اليو اهركه وين قرع بدن او يابل او الله هذا لايا يا وده شخصي قرع بدن لكن الغيث البوق اللؤنه ودوا صدوا ومركو ويلك هذاك دبا هذا لايا هنيا قال كي بان قال نغوا شيء ورخي صا مغلي انت هذه الايودي كانت حسولكم مره وعليه ايها الناس قولوا لا اله الا الله هملكوا بالدنيا وتديني لكم العرض خريشيو كل إياه لا إله إلا الله خير يا دا تري دا ادم عربنا ويدين ايتا سمي كان مركو النبي دا دا ودي بنديغو ادغو خريشيو ورا الخيفان دلي وان ما غوا شي وحمروق بري ما يلا ما شتو كتفتا جاي هو جاي بويلكم هويا ادغو سميو يا كسليروت ويل خان ندي موشراغا ناديا ادغو نواجيك شي حتى وجدوا حاجة كارثة النبي كما إلى القرية قرط يدعاندهيو، طلع كذا جابي، كلك حرام أو ربي وكسرت كذا ثلاث ليحرام، سوء مع جوبي الله قرط فادو كقولي، طلع هذيك جدي، لما ويل أو ماشي ليه أنتي لا يرا، وحاول ذلك القول المولى سبحانه وتعالى وأنجر عشيرا تقلقه سيكتغى ذلك رهانه جد مالك عصوفه لي جبل وصفه عليه الصلاة والسلام وصباحا وصباحا وصباحا وعلاده اشيه ياري جيران وارواه ورائيه وصواب الحاير وراء الجيران وحيلا بيهجروا يريد قد يلاسوا كل ما يسأل بوايديه ويهو يريد خدام اراه قران قف ذين كريمي بانكو سوداء قيهار تاندينا على هذا محاذ فرعيشان ما جانبنا عليك كليبا وفرق الجرمال نبي امرقانيات يوجد عدو بيشه قال الله مارك ورقاك وار رميسان اي نو حدواء داتار رميسان لها ايبين اني نذير لكم بينيه تعداد سدي عداد القدران وصدو يعني بين كديقايا انت اسمه نو ويرتايا تدكي كلاوان لغا عب صدر هرقال لغا عب صدر طباً لك أسأل هذا اليوم أي هذا جماعتنا قلت لك أن تألكوا قالي وقعدوا بخياته ويري لماذا كان المسلم النبي قد يكفي ومعقول لك الاهباء جوابي طبت يدها بي لحب وطب انت عن هاتي شودك تي او قلت لك يا انكار باديك وقل عضي لجيلي يوهد لي, لي وحو يري ان كان ما يقول ابن اخي عباً فانا افتدي منه بمالي وولدي ولكان ولا لك يا صدقي هذا قلت لك فجنوا ولايا، عمالنا ولايا، من فجننا المالنا له سهلهم ما دوان كانوا ما أغنى عنهم ماله هو ما كسب، دبل، وحل الشجع وحوله حكثوا أنكرناه، وحمله حكثوا أنكرناه، كل كسياس الظات الناله، سنبي كده ما من أولها إلى آخرها كوسكاسن كارت الجري أي كوسارسنت، هذا وهذه صورة اسم الله، هل وين مريع وسجد؟ قال ليها الرحمة عريسه ابن عريسه الرحيم وقال هاله ابن عريسه طبق قال له اي هوكتو يدى هذه اللهب هذه اللهب النفسي سأله اي هوكتو وتبوافوهوغي لذلك الجمل مذنوا دعايا وعبار مذنوا خبر وكل عديو وفي انكار قبعون في العني ماسر انكار فبول عديو وابا فبول عديو سأسوك لي مجعب ما كنك قال له اي هوكو وابا هوغيو ابي لهب خنير بيشي ايا لوغو دواقي ختان با كجي تمرينه معا كامل ملح قاضرن بوراد عبد العز لو كل كذيه شرمكا يو ادونها اذا عبد العز ابو ران كايبي غبيس لوو كرو واحد ما عبد عبده أدي عبده وي؟ عبد الله؟ حلوه هظلما وحان عبده كدام باي وطوله يعيب مالك عداه حلوه اللغو إله هاجرة مالك عمالي عبده هالي السبابة أما حلوه أنا ايما حيال في له عبده وهاء عبد الرحمن عبد العزيز عبد القري، عبد الجبار، عبد الخالق صداري اصنع عشان ما عبده كدام باي كارتا واكرة كما دام باي غير كشلوة تيريه إذا بده إذا القرآن في محله شيء كريوي تبت يدا عبد العزة إثارة أيضا نقوله لامده تشبه لو كتاجي مرحم الله نجعل بعضنا كن يدان بو أو عبد الله بن لجرا أو عربي لكن عبد العزة وابدنا ما يخشى مرش هذه لا شبه وثبت عبد العزة هذه لا جرا كلا وضعي بنقلنا. لكن مرش هذه لا جرا وأكبر ما جاء ملاحين إشافته يساقين لد الله هالله عزيز صدح مالكس هالله عزيز هالله بقوة أولد يقوة وحي الله بقوة بحيان من أجل عزبوها عندما قال الله بحنا أول الله قرأ قفتها أدو عزيز إذن مجعله بحيان مالكسي في مغضي فيصلى نار لا تلحد أولن إنو قرأيو وصدا أول الله بقوة بحيان أولن إنو قرأيو ماشي قعد حالا إسكايلانيا مرحياهم هم, هم سنكبر يا نعرفوه يا كتبه او يا ولن يا غث يا علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكا كانو حبودن جاي ماجيشي ناد انا ليس الا جيريه كل وين ما عيالك لو اناجيو اولادك ما هذا مسلمان لياي ويلي يا قبر ما ما هو ان لو بيو نادوا ناس انا ماشي ما هو ان ليس كشجين واحد اسمه علاي الصومالي كان كتبه قال تعالى الى وحو يلي تباد قالوا اي هوكتو يا داه بي اللهب ابي اللهب النفطي سألوا اي هوكتو وتبواب حوغي كل كو يلي وحن ليوشي لاي هوكا حطوء اي قدعو وحن نسقفو لنا يا عرورتي يا حولا ما اغنى وحمتره عنو هجيزه مالوح وليسه يومه كسبه محيقو دلعي مالوح وليسه يومه كسبه ولسه دلعي مدن وحوتر مايا ما هل يقول سمين صيص الله وحق لدونا نارا لا تلهاب ولا يصاحبهم قيغ بلقين وحلي يا قيغ ما يا إما هو عبده ولا ليس ما القبوله ما النصته ما حكته ما النفسته وما يعيش فصارت مآله كنيته كنيذي أبي الله لا بحي أي أبا القدكي سينا النغضي إسادي مركو نارتاقل ومراته نافتي سينا واللقلي حمالة الحطب قريحان بارس حما دبطنا له نبق عليه الصلاة والسلام جدكو مرا قرتمها ايه قريحا ايه قطحا ايه قرردها دبي جرفي بعض المفصلين لحيشيك ايه مالكي بي تركي انكارتي قد عذي قدد نبي الله ببادر ملكي الله عذي ندران هرتي هي قداشي من ابن الاركن لكن انت حذر اللي يقاون فيه ويكا فاقم هر ايه قدان ندره يا قرن كدائيل ندركي سينوال Habeen la garay waayay waayay noqotay taxma iyo xaban day waan laga gaari waayay meel buu ku baxtiyay isla iyo qorooshii korkeeda u jifay kod oo hangool lagu riicay ya bakartii حركة مضحو مكاسو دوترين بينا حركة قصة وفقية انتو كالقرين قريه هي اللقوصة تنعو لعن انت ذكرا نظام ماشي يكوب اخترت يا ذا وصيدها في جيدها حبله مما زاد حركة وغارسة وغزيره اي اي مارسة تنعي ذا قريه هذه المارسة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يحشر المرء على ما عليه علي وفق قيامه حلوه كان يسوى وصيده كلنا فحايا كاكي تنسوا باباي سبد أبي الله وجهك تجد عبد الله عبد الله منفذيه يدعو على رعاة ذريء أعمال شيء تفضلنا كعمال لوكابته يدعو على لو الله وجهك تجد عبد الله عبد الله منفذيه الله وجهك آخر الله بديبه نجاسة ما اغنى ما أحسن تقي عن الحجية ما يروح حوالي سير وما كسبه فيلا شو لقي في قلوبه ما رندت تاس ولا لصاحبة فمراته ناديزه حن ولا قري حمالات العذر حمالات العذر غلا كلوط ويا حبارس حملا ضبلي وحين ناتي قري وحي يدو في جيده لقنت أدم وقصوا ياي حامل من مزلي مزكوا عو كيتان زمرزا ما في جو سلك لي ما في جو سلكوا لي عرض عكاك دكان جت حارق حليل سرهم حس كوشاد ملك لجت النيو كله ولا كل حارق وحديك عندي عندي اللي مصدك عمالكوين ليفكاس أي مركي هورا قطيه حكورو رنجيركي كنا بختيرك هي هذا الحارقة كوازا كي أسخوصا وجده الناس اللي كليتك إذن صورتنا واحدة يا هذا إنه دولي بائيه الله إسكا إلالي سيد فإنكا إلاجه ليه خاعي على طوضا حديثة لسانة كبتلك حديثة للإنسان ما رلقا دوايه أطنته أجهبته ألدعضه ألحقرته أني لعن أقول الله إذا كن جارك كل كنات كي سأكون يوم سني مومي لعننا يرعي عقد أخر رجاله إلى يروك تجعل ما يندهم دماغهم في خبر اليوم مومي سلا تجعلني تود حديث قصي من أباك يري من عاد لي فقط عادنته بتحب هالح أني قال أبو حن مطلع اللوبي تجعلني واسيد فإن لم تفعلوا فأدلوا في حربنا الله ورسوله في أخلاه وقالوا نار النار تاتى لهذه وللوا صاحبة ومرأته ناكي سواء لقلي حمالة الحضل وليحن بارس حمالة بطني في جيدها هي ذا اللي قلت هذا حبل من مسجد من غيره سورة الإخلاف سورة بخولية طبالية اللبو مقاعدة سورة الإخلاف كريمة الإخلاف سورة دي كما هذا إخلاص. فهو ربا ساولا انتا جوابا اتمنى سؤال بي عربتا ويديسا انت اي رسولك ويما دان عليه ثلاثه وصلاة يا اي رادا سفرنا ربك الهيال كنك يديده بل الهات ما هو يا ريشاد عابدة للاهي تلوى فاشاني كانت ايهو مركا اي رادا سفر بالقرح يوكي لوكا ال الهي هو دهب اما هو قرس. اما هو أما هو قد والوح ايهو عصويا صفلنا ربك اللي يريد خبق أدنه وقل ليس إنا نعابدنه بل سلمان يأوش أشيلا هيا من الله عز وجل جل في هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو ونأد وحتى قادت حماشا إلا سلمان دي تال لي يقان ليه تدي إن الله إذا لا تعلم إنك محبوك أنك خالق من حاجة وصائر العلم ونقبل لو دارك تذا هذا مبارك سيوتقان وصدق الله في قوله لا تدركه الأفصار وهو يدرك الأفصار هو اللطيف الخبير إذا سفى لا يقانوا لأيها سفى لا يقان من كل كذا تدير وعلى الله شيئا سفى ذا وعلى الله يرمرك وعلى الله ملحج الليلة اللمعنى حدوى معه بحق قالوا اللو اعبده ايش قاعد يقول وانا اسا هي الا اعبده كذا الله في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حسب علم تريدك يا وعد بك سوى الله هو هذا معي صفاته وصفاته وافعاله وأسمائه الرومية وروهية متكية كلية وحلا غير مل أحد واقع معنا هذا حتى سجل أبو لاوقة وأنا المريال كي سل الله مل كلمان كي سل الله مل فيك سل الله مل وأهل الملاجمل الله مركب ليس كمذكرين شوي وحلا غير مل كم ترو سبب سجلناه خالد انت كنا نوان مخلوق أحد نواقع كلمان هذا السمت معنا هذا وحول قول إليك إساء مكاين لباته الله إساكيكو عرران إساكي لباته ما ثابته إذنكم عرروا تسمعنا إذ لو الأيوم سمدوا وعاول إله إنتباهنا ودن أيوك الدن إله المعاف إله النورات إله النورات إله النورات إله النورات ما رأي عقل كوابريو تمام. نبي الله سليمان بألك فرولادي أن ربضوا أنه مكانا وعلك القرآن جدا فبلا بروجي فتا وقفرت سقوا و وضويا قاني حيوان قاعدتي طلعنا من المنطقه طيب خلف السوق دغايشتي يا علي ابويه احد ما قفي ان بان لو الافيريو الله ورانا اي فقط قفيتم مهمدا نسؤلك بان نوقفنا له قرانته قلت الله سمي يكذبنا أقال مؤبعنا يعدك علينا قلك وحاو يصمد إله أقول إليك أيبا عنيه استدقى الله في قوله يرأيه أن أنتم الفقراء إلى الله والله هو, هو الغنيج الحميد سمد لم يلي معنى هذا مع وحي لم أنا ما من اليوم خدوا وحده له وادمان له الله وحده له وادمان له وحيرها أكدم ده إنتان أنه أنا وادمان له ده إيجا سأتنذي أصدقى مركز وضغطينا إذا لم يالد مدين توف خدوا وحده له وادمان له ولم يولد إساق الله مادر إلا مساء ترسيه وأزيج وقت معروفه وليكان تريدوك الصغير إساق فريح صدر ما، وألا أولي إستله، اللهم أنك الأول فليس تبلغ شيء، وأنك الأخير فليس بعدك شيء، وأنك الواهي فليس فوقك شيء، وأنك الباطن فليس دونك شيء. ملك سان قديم يعي، فلم يريد ولم يولد، كفر أبض غير أوعى، فلم يكن له كف ولا حد، فأوكل ما في مجلس، شد الودر لها، استجر أم وحول لها، صول وحلا من جرما. ما حاجه هو حيصو ضل امي شلون تظلمني كيف هو يثقمي ويستل عل الدنيا ويتخمني ما واقفني ادمه وقال لي كراسه خصوصا الناس ما هو عاوي يستني دواجينيو رمضان شيء اما هو انا رايد صوتي بدوي دخل كسال ولا لا اما هو وحده وحده يطلب مني مركز صورة اخلاص بالليله صورة قراكه وكين بدون بعد الفاضحة ما خايفي ذي إلا غريم ما أذل لك مارمك، كل كميت ما هذ، تذكر النور الصورة ما هي كهوان دين ذي آخر وتجري، مرت إلى حول، وحى ملوسا ما يستل لك توابينا، كل كمك أي نميت الله كل ما أدري، فكالسيم المروق والله او رمينو او رمينو او رمينو قل كاينو دمانو ونقلت صورة الاخلال او رمينو اهلا تعال خبوحو يلقون وحاطر هذا رسول صوبانو هو اله انه ينكو يارا ايه هو الديسان الله معقود حقود حد المذكرياتوه الله معقود حقود اثمت ببعط المذكال الورد دستوه باهم باهم وفو عرارو لم يلي محمد عليم ولم يولد اللهم لم ييت معناه ك asthma ولم يل يولد حِتا كلاه لم يلي استقذ بهم misدل و لم يery بحإنا الله مذال الله بهลρο و لم يلي استقو بهم مذال و لم ي الله مذال ملت أطلبك معنا كل دونه و لهم في نوايه في teve لم يلي بثهم تابه حضار الله ورد من لا و لم لما احد حتري تونه و أدوه حفو فقال لوله يشتيري قال الله أمو حدره فلم يكن مباعحانين لكو ايه بوين فقفه المد وقلمة أحدهم قفنا ملائقه مقرنته فقال جنكوه مقلمه سيطانه مقلمه بشره مقلمه حوله مقلمه وحكم نوعه الله أمو حدره قلوا حاضر هذا يا سور سوربانه وقال معجوزك عن الله إذا الشغل الاديه حجم المثليه هناك نماجه هي افعاشه هي صفات ليس لا ودع قول اللهم اجد حقا الصمد الذي بات لونا نفسه لم يلد ان هو ولم يولد شنا الله ما كان بما ما يوب ولذا ما ولم يكن احد وحنا له لله يا بويله الموت سوره العرب سورة البغولية والي يسد حادث سورة الفلق سورة البغولية والي يسد حادث قل أعوذ بالرب الفلق أيها يقوم لها بانتهاي سورة الفلق هي سورة الناس كما لا سورة الناس ملعوذة المعاودة تيبا اللي يراء اسكوا سببا يكوين ما دي شبنا عليه السلاة والسلام والله سعلي شرقون عربي يهود أحمري واللغو سعلي اختراحي يبري راح عرب عليك لكن عرب تقرير باديه واغبيه وطباليه هايه سعر يوحا ما قد يهود باحقه إيه ادف دريه وعلى شاديه من الليلة لبايده من مئصم ويهودية وقت وقتها اللوغة جنبهيه وراش باوتاكتج أفرطان على با فريسين لوسيه حتى دهوشاكو قولي جتاله مقبان خسينه لكامل وبطل فرمحان ياله من كام محمد الليلة وعلى قبو وايه من كائنا صحيرته و جاي جانتا ربنا و بغتي أمعال في سعونه أفرطا كان هلا سيقاظه و قلنا تباكا سيني و حجره وحانه بحنحه إلى انهله صحيره إذ ما قفت سينيه في أدكوله و البواديه جيه نبقى يهوده و الكبان للالو شو الله قدب اللافتي و عالصوه إليه إن شاء الله قرصير نبقى كفرانجيه لك هذيه كما نبقى كل عجلة هذيكي ستنيه اللحلي يا باسي وعشي الكيه اللقاء في قرصة سمتي نوال نقودة بي ننكي النودي بي وحياني حي يو ساق هذا حيتي بوهوه كيشية تصوير تالي نبق عليه سلاة وثمات سميه يوحي نوالا حقا ليه كوياتران ارباضات نوال سوري طولا انتو ساق هذا سكوياتان مالكا بنتاج وقفو سوفانوه يمنع ثم نفت فقط فحر سحره سحره سيحل هو كفري قبكتا هكذا تلك سو ضربته بالصيح قلتا لك إذا حفزات دي شيء قدونا إلى هذا السحر مالكا وحيه مؤسكو ساميه سديه واحد انتو كفان كليه اين دوره وبنانك كويان أيو هستك كليه سوفانوه عليه و و داكن كيفجي واقف صمت باكه كد كتهدوا صبر ايي قنغلو يا غفا ونا بيجي جوكن وايي اكيد هو ايي وماشي الله تلوغو شي يا رب فحنا حتى ياكل كتاين اي فودي حتى ينكن كيدين لاخر الدعوه طولا بالاول ملائكه المستجاب كل كيما جبريل باو يمس يا ميكاي لا مادوا يمتن لوغو Kotka merku ed hanumka ugba to, va du du vain yh ema hurto, va harka gara nabi yasha isola se aini kan malga ما أصاب هذا الرجل ملكي له جوبي فني كان معه كداي تبوي يركي فما فمن تبهوه بوي فمن ضبهوه يا سحرك لبادي مني اسم وبنات يا سحرك من كأي جميزة وما يفسرين بمشتم هي جرفت حجيل في تحت راعونتي أخي ما على شجر ولا تعرفه الزلان أين ذلك ماذا يرينا؟ هذه ورشة لم يلبث إلا بقول مراقبة بولان، على يد زوجي البول يركع على الكعبة، بعد يوم كجرا بلان كغصوب، نجا عزل كجرا كجرا خاصاً كجرا صوابسية، وحلو تكعيل كعبد وصدق الله في قوله واسترهبوهم وجعلوا في سحر عظيم إلى أورانكزوجي، كل هذه هو وسبب من الأسباب مقادير لسوء بعين dinya marke laga dalay wa maasha la qotay wa hayti oo nabi ka fidantiin looykaye iyamaakiina dii osuran tirbadii sura nabadan sura nubaayyi qale nabadan sura midna washan ayado midna wali ayado midan suratul balad ka li ayado duu isku ka korko nabi gal ayado akhriyo igba da xaniinay oo بعد متاخخه صوبايي فرنسا نبي وادن كاني ابو ري كده واي ربده كركيسا كباي سوكلي كويه تمنجي يا يا الاخيري ربني يا فنينك صوبلي لوات كفلي انا سوقت في لبي يا كبليتي وحن مع عبد الله لايده كنتي اي شيكه انا جو اي جارني وريشني على لو فجين انا وانا لسيي خمسة يبوس كشء سبحان هذه لا يري محله يلا والعشق يابو كعكة دومس وليكش نفسي سو ما كاركاري تقال كيش هو هو شيء عدم مخلق خير مسندوس يقعدن جرين لكن فكان الله ينتصر لنفسه وليكش نفسي سو ما كاركاري تعوذ عن تلاعده أباه وتوه صوب العقل وتوه حقدا شقيجي بالقول ألو بيع شياطين واسو والدنيا طافونا تجعلنا ميزا أكو تشويهنا يعك تدعى جيب بدل عيان ركضنا بعند ما تواصل براقي ما تواصل بسر إذا سورة أكو يمز إذا سورة هو تعلم وين فعويا سورة عن خوره أفسد صوت إله لجمع كري قه مسر ما خلاه ولا بإله في هذا نكار وحارب قالوا له سيد فمسر شرقي جماعيه الي و خول حدين بو شق انت حلقاني عياك يا افسره و عصمتك حدينك يا لديكه سمك حدينك يا لديكه تدرجانك حدينك و دارو دن حدينك كل كانك نغو سو غبنا اله لا مغان قالوا قوله سيقي و كفتو فيجي يا حادث اما صوره ذنبه هل و كليته افرتنا كدرت ايا ama jemiha an nagru ama shaytan an nagru shirkada sabab ku waxa way u gaarantay shirkan kale shirka kale taabanaysa yakin satta surada aan ugu inna filkasa dimugha ila fadadat fadadat yakaddu kulluhu wa ila fadadat fadadat yakaddu kulluhu la bada قمنا من عائشة النورجة جاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود بكلمات أنت إلا بعد سورة النورجة يتعود بكلمات الله صماة عبودية فلما نزلت اخذ بهما وترك مما سواهما بلحظين ياسين كم أغني فك أنت كم غفر ياسينك لفلم أولتي هي إخلاصها كما ساند سراهي هذا كمك على جي قد قهرتني كن تبدأنا اللقاء السعيدة يجب أن يسعرنا كلهم تلفظا ومعنى اللقاء يعطيناها تأسير السعيدة لكم سورة الفلق مدينة مدينة قدرد فها آياتها خمس آيات هذه السورة عن سورة تنقذ بايا بسم الله يبوينا المجحي مسكشيدي الليه الرحمه الحريس قدر حريسة الرحيم بدكار عنه الحريسة قل وحاصر هذا الرسول الله أعند وحان مقانكالي بخب الفلق واغتري يخدي غبريشيه يا كرانن بري ان عنده يكو سوبرنا ان لا فالقو الحدو ونو داير شرو سرقاي فالقو الصباحي وجعان ليله ذكر كل سواق ان بري يلاح بريشيه قال ما قانقلي حانن كمقانقلي لشر ما وان الى ان خلق وقت سبهمي ما كان ما اذا من شر ما وتفصيل بعد إجمال وإلا من سر ما خلاص أو أول بقاطع من سر غاسق مقديرا غاسق كير لا عين شرتي س إلى وقب لبعو سبابة أما خبر على دعوه بين بين قبائل أما تيحي ما دعي فلكا وح غاسق أما وتيح ما دعوه بين وقب حدود ما من سر غاسق كير لا عين شرتي س إلى وقب ما تكون مقديرا وإذا شأ ومن شر الناسات كم يتوسفا إنك إياك أنت إيوه في الوقت كنت ما أدري ومن شر عاصيين سبب كعادتك كنتي كلا كنتي ومن شر عاصي كوا عزاش كان كلامه كان لا يدا كلا مركو ما ركون عزوه سورة النعم فمدنيا سببها سورة إِسْكُوْحِ الْيَهِيْدِ سورة البقرة ثمانية أفراد آياتها تسعة آيات وخمسة الله هذه سورة بسم الله هذا وين قال يا رحمه عارفو من عريسه الراحي بتجار هن ابن عريسه كل وقت هذا الرسول الله اعوذ وحد من غلئ الناس كونك خبيجيش ملك الناس ذكر الله عليك الناس ذكر اي اغرده الناس لسؤاليه كونك كليال ورب الناس مرك للياهي ما تدخل بورده كنت كلياه هو ملك الناس مرك للياهي ما تدخل لي ولياهي الناس مركه الى عمدت كني العابدة فهم لا يتم العابدة ومؤمن الجن معابدة وهم كأن لسهم العابدة من شيء لا يسبح بعمده فلاك لا تفعل تصنيعهم كانوا حيث تصنيعي تا الناس كأنويا أشرف الخلق على الإله الحيوات كلك كنوا كيوزة رفتناه فهذا اللعين الآليل كلمة رب وملك وإله فدعتي فى يابلك وكلا تصنيعي تا حضرنا إلى أحد الخيريا يقول انك أباها بربارية ملكنا. قال <سؤال> يراد يسلو يحرك من الكتاب إلى أمر جبي إلى هنا وضيع العبادة أوبد الله عبده لا ينير ياي شربيو يكرين بالوضان ياي حديث لكن برأي أبو فراس أمر جبي موضان ياي لبقوجي مر إلى هنا بيني أعلم فني وحان كان قاليدا من شر الوسواس كي وسواسينها يجر سيدانك خلده هو سواسية الخناس كبنائي سابقك بلا مرأة مركز حصوصته هو عكاب على الله يا سيداني أعوذ بالله أتله لكن هذا الحوغة أبهده وإنظفته وملعفه بلد ترجية كهرماي الخناس كبلا يهدي إلى الحصوص الذي سيدانك هو سواسية هو سواسية في صدورنا لا تقلبي عقلك فلك واحم لا خواظرته قلبي يكوسد عن في عيني نورك إسرابه وطفايل كلامي لن يلدني والناس طبيعة الدنيا لبادا بل بل له خامرا كلا سنا في كلامري إذا لبادا صورة دولة حس الحكمة في الماما عاجرة وعبرونا في عوا قديم يذهبان إلى عاجرة إسرافا لغما كلا وحن لغما كلا به قديبا يودن حسور صوبانو أعود وحن مغانقالي أفرح أبسانو وألتجيو وأستجيب وحن كلوطي وحن كوكبالي وحن مغانقالي بغض الفلن وأقبري خذيك البريسي وخذيك من شر ما شي شرتيبان كم مغانقالي وخلق إيضاء ومي فمن شر غاسيقي هذين كشرتيسي فمن شر غاسيقي ضيع شرتيسي إذا هو الطبع هتو طيب البحو أما هذين كمكتيوضو هو مركب خدرت مركب اللو جيري فعلا واحد لوخو ونوداي اي سو باه من جارين نفاك كوي توتو باي شيخ صالح حجد اياه لهو كامان قال سيلو غادي كنتي دغيا دك توتو باي من جريع جديد كي واحد باي جاتيسي اياه كامان قال اذا حجد حدو عسول الرسول الله تعودوا عن ما قال تخرب الناس تذكر ربي قال نور ما يمكن الله عليه الناس الله محنان من وصواس. كوح في كل مره دينا الله يا عبده ايا ما كان قليه من شر الوسواس كو وحوسواس يا شر فيس الخناس قبله حد لو الذي وسواسك يوسوس وسواسيه في صدورنا تلك حباك يالكوده غدهده وسواسيه كان من, من الجنتي خير دين هو انقضى كن نفس الدين هو انقضى ذلك أما ولل كهان نخضر أما ولل كهان نخضر يودا وشيدا من الجنة يوالنا يو والله أعلم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليف وطب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة ختم القرى وأكفلنا بكرامة ختم القرى وشرفنا بشرافة ختم القرى وألبسنا خلعة ختم القرى وأدخل الجنة بشفاعة القرى وعافنا من كل بلائد دياء وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرى اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار شفها وحجابا وإلى الخيرات كلها دليل وإماما بفضلك يا عزيز اللهم ارجونا بكل حرف من القرآن حلايا وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صورة سلامة وبكل جد جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وآله الطيبين الطاهرين أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وها أنت أيها العزيز. بمناسبة كتابي براءة أمور ماذا؟ ملك قو إنه باعدين إنها العلي إله ويل واحد عزة وجلة. وظلم ما هذي علية إلى هيه من نفسي كتاب هي حقي جنت عو أي إلى هي كان كتاب باللمن يكبرني من وصدي أيها الله أغبرنا كتابك بالله بجي فبرنا يستمجي فربي إنه لما خليه إلهي وأولي سورة قريه مهدي مهد وإلهي دياذي سئيا نحمد إيا برواقب إلا سئيا أقل أنت أيين سأغنقنا الحمد لله رب العالمين الحمد يلواصيه عنه وليكافي مزيده هذا أنت أكيد جبه وحن جعل هنا من حيث فيها كتاب كنسين وصفرين كتاب وحين كتابا بشي جماد الأول كوية يبيه بالله بسي عاوه أين يجوغنانا وبسي كوية الله بسي كوية الله نادو عاوه أنجلنا وكتاب تقوله ما هذا عاوه صدح اللباته ويبس فدوه هذين بيو كتابه نادو فالكاملكين فدوه هذين كتابه نادو وضم بلوت إيا بسي كوية الله صدح اللباته ندلسوا مكعننا قال مدرى كتاب كان سعده واحد جئتني فترتي رأى أحد جشي باجئتني مركي بالمناسبة بورانكا مركي أي مريني وأول كان نولد ما رسولك لترى أي نومريني الكان فينا أينام باللابن حتى حسنة تمنين قادمك لفت المركا حولا فرح جميليني سنيت بورانكا الوقت يعفيه قبض مركي سنيت بورانكي أي نولد ما رسولك الكافي باينك بالعمر بورانكا inna ka suratul rum mar ila hajj ina soo galay halka si uu u gudubno manasikul hajj wal umrah marka ana wayu hakimay waxay marayna inta qawmihi taala allahu alladhi khalaqakum min ba'd bayn maraynay qulkana 19 ayyamun bayn qadana wa fataxa marka bil sodon ka halka gashay maran darey روحه جروز ظاهرياً المجد بكتاب المجد باجي سيد، وادينك أنا قمت أنا هاي سد حزين، فلكا كتابك أفرتنه ذيل يا ما حد قال سيد هو يطمنك بالجروز، مركا مركا أفرتنه ذيل يا ما حد قال سيد هو يطمنك بالجروز، وحيروسه هريشة سجال الجروز، سجال الجروز بيروسه هريشة يسدح يطمنه سلي سو مالي عادو وهاجي تبغين أنا وحقوذني من أويك وينجي لسنجي مني هذه مركب سقال بوجي من أويك الذي لا يسوق <تصفيق> أيوب بس يبغو حاجة الكرت آفرجمع صدق يا تونك هذا لوجه مع كل جريسة جاني صدق هذا بالنسبة لأويك من سو النقل سلك بس هي سقالات بس هي سقالات ما تكفي صدق يا تونسي هذا جد ما كتبه قال كتب دلوس هذا جد honta dadku ayiga marna waagdarta marna waayaraadan sub markii la isu xiliyuu kitabkari naxay ku jirnay oo galay sidii gudub cidada galay cidada dadku la tolkay intay muashay galay laba boqol iyo afarta asirbayno galay taa waxaa ka marxaatiy ajaladii la duubay ee abu huray ayaa ka marxaatiya afar iyo waxaan galay laba boqol iyo afarta halka waxaa weeyahay ايه كتابة الوصول إليه أحي امهي قالنا مالموه كتابه هو أدوقي من البضنا امهي قالنا مالموه كتابه مالمه أدوقي من البضنا بيهي من أسعد أيام حياتنا بيهي سبب كانوا أحي وحا هو مع الله بيمنو عليك عز وجل احيالي وحا ينهبين كتاسيق إليه إله هو إنه واحد تامره مجاتن سكهب عليك عز وجل ما رينو في سكاه الله إلهي له ما رينو في فيها فعل سلما يكاه الله إلهي ما رينو أسماء في سكاه رديق إلهي كل كام نجده وحنا الله مع الله وحنا مع رسوله عليه سلطة وسلة ما هي الله نجده في سالدة وصدق الله فلك التنائي صدق يتضمن كونه متجوزي يتضمن كونه مديني ويجي وحنا من المتشري وحي نتاتابان جرمي خير القروب أصحابتين شاقي جرمي تابعي جاي نشاقي جرمي تابعي تابعي جاي نشاقي جرمي فالكامرهات ويصدى أرنتو أهيد وحي أهيد من الأسعاد بأيامين مالمها عندها نتكومو مالمها أبو عجائي برام بيها وحى المحى دوينو ألنايا بطينا جود جودا جود جود. عوه وحن نبقى وحانه دوحلين اياه انتو كتاب جلس حوصي لقايش ديقين اقفادنا اللبذاب بقول يأفر تنكاهبين كتابك اي دقايشن اي ويقول الهي كتاب في سيكو في المين اي ويقول ايمان في سيري مجين اي وحن نبقى الهي كتابك اي دقايشن اي احترام في بول اهانها ويقول اي قيومين جلي انو قوها أما مترجمها في القرآن كبه الدلائيات والشمالي كبه الدلائيات مركوها هبا هذه أن حق إذن كلها أما ولا المؤمن يا إيمان حدي أما معلمين يا أستاذين حكا أما قرابني أم من الفيرونية الفيرونية أنا جاملين فرمال وديك إذا كبه شيئان هاي أما صاحب هذين أسجران عيني في لي كلها جديدة فيدي الناس هين مقبولا إنه سيحق واجب اللوجيتك اللوجيتك اللوجيتك اللوجيتك اللوجيتك اللوجيتك إذن أبضل ايان هو ذا امبا انيغا وحان هو ذا خدي انيغا اراي ويلتي او امكينو كتاب دا وين لا ويل دانا انت ايلاج نوبال كودان انت ايغا يارنا واليكودان هي marka haddi aniga aad haddii muulo haydiga wa habli ma layula ama mid walidino mid walaalino ما أورانك رؤلاء ودجوتين لكن إنه وحكى جتاهبات أفر إيه تبنك يبقلك وأفضع تقامين أياه في المقصرين إذن يجب جواهي ألا ما هده إنتي ألأو قرطانه وأدو بني عاوة أولا قصد بالله عشر كي إلا كان عاوة أو واجوبيني بحال أما لينا يتعيني النادر أما هل الله سوارك أفر إيه تبنك إيه تبقلك وأفضع مالكو فتيرا وعجلتك تبوبا ثميقة أماء ما وانهي باشا ابو هرياكي فلكا انا احقا ساندوتي فلكا اذن ما انا قل من حبان ارا اللهم هل بلد. اللهم فشد حبان ارا اذن ما انا قل من اذن شوقا رسي انتي تبرت يا فبنا شاهد بوك يا وحن انت ادبت بايا انا اذن فقوصيو انتي القرآن كي سرفت ويسدح مرك أبوه ريت أوعاشل أبوه كتاب صناعي يا حكام توقفوا هذا لي خروف بهي مرك اللبادنا وخروج بهي الإيمان كما ضمبيته وجزمة وانشكل هاي كتاب واحد لوقو الشغلة من أيه مرك فدحاتنا وقاشل بهي فلك الله ما في كتاب في ما مقال عن marka إذا ما مركني جامع قادناه يه وخروج سجرناه يه يا نمامين سجرني أنت كذا الله وبلغوا أثره وحفرت كي قاني ee ilmi gaar marka afkoda loogu sheegay ayay wada qabteen halka maadaamow quraanka Ilaayeen beddelooma Ilaayeen soo saagay waxa mudahayga fahmiga iyo garashada ila kasti na ilaa tagi mi kutubta ayse iiga geekale muul barnaqid ka laa u qadarinyo taqatay halka ugu ilmi aha oo in uu gaado kitab ka aha inta ila huwa fujiyee wixii alla ila dabare ka qad في سورة الأنفاة أمر الإيمان كالرمتأ أخبر الكريب وحبها أيها الشرق وقوك كوما وقرأوا معي قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذو كلا الله واجلت قلوبه فبك الكوباني فبك المؤمنة ملك إبلا شهده إياه وجيهت قلوبهم وإذا تلئت عليه الآيات مجادة بالإيمان مؤمنين تهديثت بآيات حدثة لله أغريانا إذا المؤمنين هذي إيمان لغايته حدثة وعلى ربهم يتوكلون اللين حسكنه في سجد حديث الذين يقيمون صلاة وقوى صلاة بها قادية ومن ما رضلناهم ينفضون كثير سناده أولئك هم المؤمنون حقا إله بساء هذا لي مؤمنين حقا توصى قولكا حقا درجة الإيمان كإن لبقى فيه لا كهير ترى لقارشيه لا لطبقون وحمركا صوهري حقا سميت قران كريوه وحقا سمو وحقا ملهب لا يألوها عز وجل وحقا لين ولهب لا يألوها نحكام في تعاليم تفليني هاي وحق تاريخه وأنه وكبغى قماها وصدق الله إذ يقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبط له قلوبهم وإن هرت إنه حقي هاي اللي أجازه تبى دفن الله بطره ميسو تبى دفن اللهو جانسمو هاسي وحاسو كان لقناه يفأيده لها وجان لقى بعد قرآن كمان ميسه ثم إيش ناله من أيه وكمدام ميسه اللهو جانس من هذا الكيكة وحنادي يأذفوا بفينا لتي من مطلع النج أصدق حوار ولا لاحي ومركوب بعد وإله أوهر إنما المؤمنون إخوة فهرد إلي إنما المؤمنون إخوة حصولك رأى المسلم وأخو المسلم أوهر هو أحد الله يقول إيمان كأوهر هو أحد الله يقول إيمان إيمان إلي أهري الخير للآية نرى بنا قرابة نصد وداق لي وصومالي أهي نسد حدنا كتابك إليه أفرنتيسا يبقين سيديسا كورا لوني وحن حصنا يقول إيمان إنه يجوب سن نقطة، إيش كهيرنانتي، إياه وده جيريز دي، إيش وارهينتي، بوقصده كحنو صده، كالمينتك ليته، ودنعنتك بنتك، وحن عصنا يا ولا لمة إنه يجوب سن نقطة، أو في ساعة عاود لما ذي هيلب لما هين، وأما أما إيدك لحينا جملا في الخير، فاخبيركوا إقبال هاي دل، إن حرير كي يجوب سن الله كبر إن غريرك أو سنقبعك أن أدونك آخره إن لك أنا جنة جنة إله إله إله إن إن كل من ابن الغلد يبير سبحانه عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد الله خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يدخلوا الجنة أنتم وأدواجكم تخبروا صدق الله العظيم وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال هل كان سبحانه قد ماضي دروستي تحناها هيد سيديقي أفراد تفسيرك قرآن كريمك أهل أهنا كي أقول يأهن بي الله تبارك وتعالى وحن كبر ينا إنو كدقان كادنا وافجيوه منشورات كما تبدأ إسلامي أه مانتا واحد كذا البنك دان بجان الإنترنت ك عنوانك سؤي هاي www.manta.net أما تليفون هذا كله ابر ابر افرتن يشن, صدن يشن, صدتن يفر ابر صدح ابر حل اما ابر ابر افرتن يشن لباتن يسغال لحدن يشن صدن يشن لحدن يشن, يشن لحدن يشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته